ترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك يلا توضه يلا توضه وتعالى اركع ركعتين والله العظيم والله لو سبقت لذهب همك وزال غمك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 لا نهر النبي قال نهر يا نهر جميل جاري عذب حلو كل يوم تنزل في فيه خمس مرات ممكن يبقى على جسدك شيء من القذارة أو النجاسة مستحيل قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الله الله الله, الله تعوز ايه تاني تحترقون تحترقون الحديث في سنده ضعف منذ الأمان العلمية تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون يعني بالمعاصي والذنوب نظرة كلمة الإنسان يضعف أنا عبد أنا بشر الرب رب والعبد عبد تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون في اذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون في اذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون في اذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا خليك مع ربنا خليك مع الصلاه اوعى تسيب الصلاه اوعى تسيب الصلاة بعد رمضان اوعى يا رب رمضان هو رب شعبان هو رب شوال هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت لا تكن رمضانيا ايها الحبيب لا تكن رب كن ربانيا كن ربانيا مع الله جل وعلا فوق أي أرض أنت واي زمان كنت الصلاه صلة اوعى تسيب الحبل ده اوعى تترك الصلاه دي هتضيع والله هتضيع والله هتضيع في الدنيا والاخره يا الله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 ويرفع الدرجات قالوا بلى رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء أو إسباغ الوضوء وأنت كاره لأن الماء برد ولأن الجو برد المعنيان وردان إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط لا خذ الروايد كمان جميلة قوي حلوة قوي في الصحيحين من حديث يا أبو هريرة شوف سيدنا النبي يقول إيه؟ من تطهر في بيته اتوضى يلا في البيت وتعيهد ربك من اليالا دي كده على صلاة الفجر في جماعة أوعى فجر أول يوم في شوال تسيبه من تكن برح في المسجد أوعى قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته توضأ ثم مضى إلى بيت من بيوت الله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 والاخرى يرفعك الله بها درجه ورويت البخاري سيدنا النبي يقول لك ايه ولم يزل في مصلاه ولم يزل في مصلاه تصلي الملائكه عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر. دعوه الملك ما تردش ابدا اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال كذلك ما لم ينتقد ضوءه طول ما انت جالس في المسجد ولازلت على وضوئك وجالس في ذكر الملائك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له تبخل كمان رواع عشان اعد على الوقت المضوع الموضوع جميل قوي وما بتحدث عن الصلاة يعني ما بعرفش نفسي لأن في الصلاة صلة وكثير من أحبابنا وإخواننا وفرطين في هذا الصلة ينفع ينفع ربنا بقى مغراءك في النعيم اللي انت فيه ده وما تصليش ينفع يا أختي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 إزاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي اوقات الصلوات إزاي والله العظيم جريمة أقسم بالله كبيرة يا أخواننا الصلاة أول ركن من أركان الدين بعد التوحيد خلاص انت قلت لا إله إلا الله محمد الرسول ترجم بقى ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك أول ترجمة الله أكبر الله أكبر أكبر من كلية والجمع والوزارة والتجارة والزوج والأولاد والأمور أكبر من كل شيء خلاص خلاص أنفض كل ما في يدي وأذهب إلى الملك الحق لأطرح قلبي قبل جسدي آه لو سجد القلب يا الله البدن بسجد بس القلب فيين القلب فيين يا أخونا اسمع العبارة واحفظها مني القلوب جوالة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 اسمع اسمع دي علي أوي. اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء اه قلبك فين معلق بالعرش في السماء ولا اعزك الله لسه في دورة المية الله يعزك ويرفع قدرك ويحيي قلبي وقلبك انت فين ايها الحبيب لا خد كمان ترمومتر تاني معاك ولا لادي دي اول ما تروح السرير وتنام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 أما تنام قلبك هايبيت فيه معلق بيه بالأخرة خيف من الموت خيف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة ولا ما انت شوكك حاجة ما انتش واخد ببنك من حاجة وأول ما تصحى ها منشغل بايه بالوضوء هاو صلي الفجر يا خبر رابط ده ما صليتش اللي لدي قيم الليل ده الفجر هيئذن ولا القضية مش م... قلبك هايبيت فيه